وصايا خالده اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالده وصيه طرفه ابن العبد كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه وإن ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه وذو الحق لا تنقصا حقه فإن القطيعة في نقصه ولا تذكر الدهر في مجلس حديثا إذا أنت لم تحصه ونص الحديث إلى أهله فإن الوثيقة في نصه ولا تحرصن فرب امرئ حريص مضاع على حرصه وكم من فتن ساقط عقله وقد يعجب الناس من شخصه وآخر تحسيبه وكا ويأتيك بالأمر من فصه لبست الليالي فأفنينني وسربلني التهو في قمصه كانت تلك أبيات الشاعر طرف ابن العبد وهو طرفة ابن العبد ابن سفيان ابن سعد ابن مالك ابن بكر ابن وائل وطرفة لقب الله ولد هذا الشاعر الذي ينحدر من عائلة مشهورة بشعرائها الكثيرين لكنه عاش يتيما رباه خاله المتلمس وحرمه أعمامه من أخذ نصيبه من إرث والده ولكنه بالرغم من ذلك كان من الطبقة العليا من بين الشعراء لروعة شعره وفصاحة لسانه حتى إن الكثير من المصادر أجمعت على أنه أصغر الشعراء سنا، فقد تربى على الشعر منذ نعومة أظفاره، فالمرقش الأكبر عم والده، والمرقش الأصغر عمه، والمتلمس خاله وأخته الخرنق شاعرة كذلك. كان الشاعر طرفة ابن العبد. من أحدث الشعراء سنا لكنه على الرغم من ذلك كتب ما لم يكتبه شعراء آخرون أكبر منه سنا وأكثر منه معرفة بالشعر وهو يعتبر من شعراء المعلقات المقدمين كما كان شعره بدويا خالصا وغريبا متينا في التركيب مع القليل من الإبهام في أبياته وأكثر ما برع فيه هو شعر الهجاء والحكمة والفخر والحماسة وأكثر كذلك من شعر الحكمة الذي استمده من حياته وتجاربه من معاملة أقربائه له وكانت أكثر حكمه عن الموت والحياة وفي ذات الوقت كان كثيرا اللوم للأغنياء البخلاء الذين لا ينفقون للاستمتاع بالحياة هذه الوصية تتحدث عن العلاقة بين المرسل والمستقبل لأن الرسالة لا بد أن تصل بصورة واضحة دون تشويه والمرسل وهو الشخص الذي يمتلك فكرة أو معلومات يريد نقلها إلى شخص آخر من خلال وسيلة اتصال والرسالة تضمن تعبيراً على الفكرة التي يريد المرسل نقلها على هيئة عبارات ورموز وارقام وتعبيرات الوجه والجسم واليدين وقناة الرسالة هي الوسيلة التي من خلالها تجري عملية الاتصال والمستقبل الشخص الموجه له الرسالة ويقوم بدوره بالرد على الرسالة والتغذية الراجعة وهو رد المستقبل للرسالة وتتأثر بمدى فهم المستقبل للرسالة والجوانب الأساسية المؤثرة على عملية الاتصال اللغة فإن اللغة المستخدمة يجب أن تلائم جميع المشاركين في عملية الاتصال بحيث تكون سهلة بسيطة عديمه التعقيد ولا تحتمل معانيها أكثر من تفسير ولابد من مراعاة الجانب الثقافي والاجتماعي وهو مراعاة العادات والتقاليد السائدة في المجتمع والابتعاد عن استخدام بعض المصطلحات غير المناسبة ومراعاة ما يتعارف عليه الافراد الذين نتصل بهم ومراعاة الصدق والإخلاص عند ممارسة الاتصال حيث نراعي الأمانة في تسلم وتسليم رسالة دون نقص أو زيادة وتتحدث وصية طرفه كذلك عن أهمية الشورى والاستعانة بها في المشورة إصابة الحق في الغالب فإن الاراء إذا عرضت في حرية تامة وأدلى كل بحجته وكانت النية صالحة والهدف هو الوصول إلى الحق وقدمت المصلحة العامة وتجرد المتشاورون عن الأهواء والدوافع السيئة مع التوكل على الله تعالى فلا أشك أن النتائج تكون سليمة والعواقب حميدة إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي لبيب أو مشورة حازم ومن أعظم فوائد الشورى تلاقح الأفكار وتكامل الثقة وتبادل الخبرة والاطلاع على ما عند الآخرين والاستفادة من الخبرات المتنوعة وبعبارة أخرى حصول التكامل بين أفراد المجتمع الشوره تعطي قوة للمجتمع في أكثر مجال إنساني على سبيل المجال النفسي فإن الشوره طريق للتخلص من الظواهر المرضية غير الصرحيحة مثل قلة الإخلاص وضعف الأداء الوظيفي وإهتار الطاقات المفيدة يقول الشعبي الرجال ثلاثة فرجل ونصف رجل ولا شيء فأما الرجل التام الذي له رأي وهو يستشير وأما نصف الرجل فالذي ليس له رأي وهو يستشير وأما الذي لا شيء فالذي ليس له رأي ولا يستشير والشورى تفجر الطاقات الكامنة وتشجع ذوي الخبرات وتفسح المجال لكل من لديه خير للوطن والمجتمع أن يدلي برأيه وهو آمن وقال الماوردي في هذا المعنى لم يزل أهل العقول يفزعون إلى الشورى في كل ما يقع بينهم ويمدحون فاعله ويذمون المستبد برأيه والمرتكب لأهوائه وقد قال احد الشعراء في الشورى والرأي خليلي ليس الرأي في صدر واحد أشير علي اليوم ما ترياني ولهذا ليس الجمال جمال المظهر وإنما الجمال جمال العقل والفهم والقوة والشجاعة وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأعراض غير حساني